يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَدُونَ وَآمِنُوا بِمَا نم صدق اللي ما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 اذكروا نعمتي التي عليكم فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون